كَالَّذِينَ لَمْ يُفَحْ لَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَاجُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يعقلون.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 تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على مَا فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله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 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَلِعَنَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَعْصُونَ اللَّهَ حَتَّىٰ يَأْتُوا أَمْرَ اللَّهِ ۖ فَإِن فَاءُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واستقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم كَرِيمٌ وَأَنفَا وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا ان قولو اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 قُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ